أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر